الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ يَرْحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دِينًا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَن يشاء ومن يشرك بالله فقد ترأى اثما عظيما ألم تر الى الذين يذسطون انفسهم فلله يوجد من يشاء لا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً أُولَئِكَ يَسْتَرُونَ عَلِمَ اللَّهُ الْكَلِمَ وَكِتَابَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَخُونُونَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَذِلَّةٌ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلْ لَهُ بل تنتجد له لوثيرا لهم نصيب من الملك فاذا جلال يسون الناس الخير ام يحسدون الناس على وَآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ فَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت ذلودهم قد التناهم ذلوا غير aliذوق العذاب ان الله اهْتَدَى لَعَذِيدًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا